الطحيش وقلنا إ ن المحتضر يضجع لجنبه ا ل أ ي م ن إ ل ى ا ل ق ب ل ة ف إ ن تعذر لضيق المكان أ و أ م ر آ خ ر القي على قفاه ووجهه و أ خ م ط ا ه ل ل ق ب ل ة وقلنا إ ن ه يلقن ا ل ش ه ا د ة بلا إ ح ا ح ب أ ن يردد أ م ا م ه أ ح د الناس الذين لا يتهمون بارث أ و عداوه ة يردد أ م م ا الشهادة فيسمعها المحتضر ويرددها وراءه وقلنا إ ن ه يجب عليه أ ن يحسن ظنه بربه و أ ن يغلب الرجاء على الخوف في هذه ا ل ح ا ل ة ف إ ذ ا مات غمضت عيناه وشد لحياه ولجنت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب ف إ ذ ا ت ي ق ن موته عند ذلك نبادر بغته وتكفينه عليه ودفنه. وقلنا ا ا ل ل عليه ص ة ودثمه و إ ن هذه كلها ح ر و ض ك ف ا ي ة و أ ق ل ا ل غ ص ل تعميم بدنه بالماء هذا أ ق ل ا ل غ ص ل فلو عمم بدنه بالماء فيكفي هذا ه ذ اذا إ لم تكن عليه نجاسه عينية؟, عينيه فانه يكفي أ ن يعمم بدنه بالماء ف إ ذ ا كانت عليه نجاسه فقد اختلف ا ل إ م ا م النووي والرافعي في هذا إ ن كنتم تذكرون عندما تكلمنا عن الغسل من الجنابه لابد من أ ن يزيل ا ل ن ج ا س ة أ و ل ا وبعد ذلك يغتسل و أ م ا الذي صححه ا ل إ م ا م النووي والفتوى عليه أ ن ه إ ذ ا اغتسل وبهذه ا ل غ ت ل ة زالت ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه ا تجزئ عن رفع الحدث وعن إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل غ ت ل ة ا ل و ا ح د ة هذا إ ذ ا زالت ا ل ن ج ا س ة ب ا ل غ ت ل ة ف إ ن لم تزر بها فلابد من إ ز ا ل ت ه ا عند ا ت م ا م ي ن معا وهنا ي أ ت ي نفس الكلام و أ ق ل الغسل تعميم بدنه بالماء بعد إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا ة و ل م ي ر ص النووي هنا على ما رف عليه هناك في النجاة من الاستدراك على الامام إ م ل قال قلت الأضحك والله ر ا هنا ع ع تجزئ أ ردت على الامام الرافع إ م م ا ا ل لأن الغسكة الواحدة وهنا لا تجزئ وهنا لم يستدرك ا ل إ م ا م النووي هذا الاستدراك على الرافع وهو لم يستدركه هنا لا لانه نتيه ولكن لانه اكتفى بالاستدراك هنا عن الاستدراك هنا فمن ق ر أ الفقه في مباحث ا ل غ س ل من ا ل ج ن ا ب ة عرف ا ل م س أ ل ة ولا داعي لتكرارها في كل مكان تمر فيه فإذا عند الرافع عند لابد من أ ن تزال ا ل ن ج ا ة أ و ل ا وبعد ذلك يعمم جسده بالماء وعند النووي لو أ ن الغفله الواحده ازالت النجاسه ف إ ن ه ا تجزئ عن رفع الحدث و إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا ة ولا تجب نيه ة نية صحة الغاتل ما الغاتل الغفر الأضح وبناء على تشترط يعني في في ذ الغاتل وبناء هذا على قال يكفي غرقه إ ذ ا غرق في البحر يكفي هذا ويصير مغسولا ل أ ن ه ما تشترط ن ي ة ا ل غ ا س ب في ا ل غ ز ل ولو غسله كافر أ ي ض ا فانه يجزئ بناء على عدم ا س ت ر ا ط ن ي ة ا ل غ ا س ب في ا ل غ ز ل قال ل أ ن المقصود من هذا ا ل غ ز ل هو ا ل ن ظ ا ف ة وهي لا تتوقف على ن ي ة ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ما يخالف في م س أ ل ة ا ل ن ي ة ولكن يخالف في الصور التي بنيت عليها ا ل ن ي ة لا تشتغل ولكن لو غرق إ ن س ا ن في البحر هل يكفي غرق هذا عن غسله فيما لو أ ن ق ذ ن ا ن أ خ ذ و ن ا ل ع ل ي ه فورا لما من لو يقال قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل غميق هذا ليس اعتراضا أ و ا س ت د ر ا ك من النووي على الراسع في ا ل ن ي ة و إ ن م ا على الصور التي بنيت ع ا ل ن ي ة نحن بنينا عليها صورتين ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ص و ر ة الغرق و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة صوره غزل والصورة والصورة الكابر إمام فإذا إلا جميل من مأمورون النووي قال غالقها أنقذناه البحر قال فلا الفرض عنا بفعلنا لو لأن بغسل ميت يسقط و م ن تغسيله لابد من تغسيله مرة ث ا ن ي ة لأن الله أ م ر ن ا بغسله و ا ل أ ك م ل هذا الذي يجزئ أ ن تعمم جسده بالماء يعني لو الميت يديه في النهر أو في بلية غسية فيها يجده أمسكنا من وأنزلناه النهر وأخرجناه المندوب لو البحر ذلك الأكبر الغصو الكامل أو أو حوض أو وأما أي بعد جيده وضعه بموضع خال مستور اداب التغسيل الان تكلمنا على ش ق م الواجب الذي لا ب د م ن ه ا ل آ ن نريد أ ن يتكلم على اداب التغسيل وعلى المندوب فيه ف أ و ل ا يوضع بموضع خال مستور ما يراه أ ح د على لوح أ و على أ ي شيء آ خ ر ويغسل في قميص ل أ ن ه غسل له وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص رواه أ ب و داود وغيره ب إ س ن ا د صحيح حتى لا ترى عورته قال و ا ل أ و ل ى ان يكون القميص قديما باليا لان الحي أ و ل ى بالجديد والا يكون سميك يكون رقيق بحيث لا يمنع وصول الماء إ ل ى جسد ميت ويكون والماء الجو البرودة التفسير يشد يرخي يحتاج التشخيط كان لأن البدن الساخن أن بأن بماء بارد لأن الماء البارد يشد البدن والماء الساخن يرخي. إلا إلى شديد ع ن د ذلك لا مانع من تدخينه ولكنه لا يبالغ ب التدخين لئلا ي س ر ع الفساد الى جسد المجد ويجسه ا ل غ ا خ ل عن ا ل م غ ت س ب م ا ئ ل إ ل ى ورائه خل ظهره م ا ئ ل إ ل ى الوراء قليلا ويضع يمينه على كتفه وعندما يكون مائل ويكون جسده مرتخي عنقه تسقط الى الوراء و ب ن ا ء ذ ا يضع إ ب ه ا م ه في ن قفاض ا ط ي في عنقه حتى لا يسقط راسه الى الوراء و ي ث م ت ظهره الى ركبته ثم يمر يده ا ل ج س ر ى على بطنه امرا ا بليغا شديدا حتى يخرج ما به من الفضلات هذا كله ق ب ل ا ل ت غ ط ي ه حتى الان ما ب د أ ن ا بالتغطيه ل ي ج س ويضع يمينه على كتفه و ي ب ه ا م ه في نقرته و ي ص ب د ظهره الى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه امرارا بديغا حتى يخرج ما بها من ا ل ب ض ل ا ت وبعد ذلك يضجعه ل ص ف ا ه ويغسل بيساره وعليها خرقه س و ا ت ي والدور كما يقتصر الحي من ا ل ج ن ا ب ة وكما ي س ت ج ي ثم يلف خ ر ق ة أ خ ر ى يضقي هذه و ي أ ت ي ب خ ر ق ة أ خ ر ى على يده ا ل ي س ر أ ي ض ا ويدخل أ ص ب ع ه ع ل ى فمه ويمرها على أ ث ن ا ن ه و ك أ ن ه يسوق بهذه ا ل خ ر ق ة ويزيل ما في منخريه من ا ل أ و س ا خ و ا ل أ ذ ى ويوضئه كما يوضئ الحي ثلاثا ثلاثا حتى الان ما شرع بالتغسيل في مقدمات ا ل غسل كما يغسل الحي من الجنابه يتوضا قبل أ ن يغسل وينظمضه ثم يخرج ويحاول إ د خ ا ل الماء إ ل ى انفه كما لو كان يستنشق ثم يغسل ر أ س ه ثم لحيته بسدر ويصرحهما م ا ش ا ا ب ه ل و ي ر بمشي واسع الاسنان حتى لا ينتكف منه شيء كثير ويصرح ب ر س د حتى لا يخرج شعره من جسده و إ ذ ا خرج شيء من الشعر ف إ ن ه يجمعه ويرده إ ل ي ه ب أ ن يضعه في كفنه وبعد ذلك يغسل شقه ا ل أ ي م ن من عنقه إ ل ى قدمه ثم ا ل أ يحرفه ث ر ثم ي الى شقه ا ل أ ي س ر فيغسل شقه ا ل أ ي س ر مما يلي القطر من هنا وبعد ذلك يحرفه إ ل ى شقه ا ل أ ي م ن ويغسل شقه ا ل أ ي س ر فهذه كلها غسله و ا ح د ة ا ل ر أ س أ و ل ا ثم ا ل أ ي م ن من الظهر ثم ا ل أ ي س ر من الظهر ثم ا ل أ ي م ن من ا ل أ م ا م ثم ا ل أ ي س ر من ا ل أ م ا م وهذه كلها غسلة、واحدة. ويستحب ا ح د ة و يندب ان يغسل ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة كهذه ا ل غ س ل ة فاذا غسله ا ل غ س ل ة الاولى قلنا يندب ان يستعين في ا ل غ س ل ة الاولى بشيء من سدر او ختمي او غيرهما مما يستعمل في التنظيف وفي هذه ح ا ل ة ي ص ي ر الماء مستعملا لانه سيغير أحد أوصافه الزدر الثلاثة غ يصب ر يغير ه ي الماء وبناء على ذلك وراء غسله بالسجر وما يشابهه يصب ي ع ل ماء قراح بعد بالسجر يصب بالسجر يشابه عليه أن الأولى الأولى وينتهي منها يغسله الغتة فالغتلة مثلا ماء قراحا وما يشابه والماء القراح هذه كلها تعتبر غ س ل ة و ا ح د ة ويندب له ث ا ن ي ة و ث ا ل ث ة ولذلك قال ثم يصب ماء قراحا من فرقه إ ل ى قدمه بعد زواج ا ل س ج ويندب أ ن يجعل في كل غ س ل ة قليل كافور إ ن لم يكن الميت محرما ل أ ن الكافور يطرد الهوام والدواب عن جسم الميت و ر ب ط في ذلك خبر الصحيحين أصف كيفية خبر الصحيحين البخاري ومسلم رضي الله عنهما أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لغاتلات ابنته زينب رضي الله عنها ا ب د أ ن ا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أ و خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك إ ن ر أ ي ت ن ذلك بماء و س د ر وجعلنا في الاخيره كافورا او شَيْئًا كَافُورًا مِنْ كافور قالت ام عاصيه منهن ومشطناها ثلاثه قرون وفي ر و ا ي ة فظفرنا شعرها ثلاثه قرون والقيناها خلفها و ز ي ا د ة ا ل خ م س ة قال اغسلناها ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك هذا ليس للتخيير ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يخيرهن في الثلاث او الخمس او السبع الوتر مندوب وما يريد التخيير ولكنه قال لهن ان رايتن بأن لم ينضف ن فإننا رابعة ونوتر بخالصة ذ ا ل م ينضف غفلنا وأوثرنا جسده سادسة بتابعة. فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ر ا د منهن التخيير و إ ن م ا أ ر ا د أ ن يبين لهن ان ه ن إن احتجن ا ل أ ك ث ر من ثلاث فلا مانع من ا ل ز ي ا د ة عليها حتى ا ل ح ا ج ة والضروره فاذا غسل الميت وبعد غسله خرج منه شيء نجد بان خرج الغائط من دبوره أ و شيء من البول من قبوله او خرج الدم من جسده او من فمه وجب ازاله فقط ما يعاد غسل الميت ما يحتاج ل ا ع ا د ة غ س ل وانما تزال هذه النجاسه من جسده وهناك اقوال ض ع ي ف ة بانه يجب مع غسل النجاسه غسله م ر ة ثانيه ة ان خرج من الفجر وقيل يجب الوضوء والاصح انه لا من خرج يجب يجب وقيل لا ل غ س و ل ا توضيئه ل أ ن وضوءه لا ي ن ت ق ض ر ف عنه ع التكليف هذا غير مكلف الوضوء ي ن ت ق ض عند الحي المكلف و أ م ا الميت فلا تكليف عليه وبناء على ذلك ما ينتقد ض وضوءه انتقض وضوءه فلو أن الميت خرج منه يقال ينتقض وضوءه لو منه الميت يقال ل أن م خرج ت امرأة أجنبية ينتقض وضوءه ولكن وضوءه الموت لا ينتقض لأنه رفع عنه التكليف التكليف ينتقض عنه ينقطع رفع بمجرد هذه ك ي ف ي ة التخسيس واما الغاسل فمن الذي يغسل قال ويغسل ا ل ر الرجل ج ل ويغسل ل ا م ر أ ة ا ل م ر أ ة فالرجل اولى للرجل والمراه اولى للمراه ا ا النووي للكلام قال ويغسل ج ل ل المرأة م ر أ ة ذ الذي ا انا اكتاظ بشكلين بالعكس في قرأت عندكم ويغسل الرجل الرجل ة و ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ل غ و ي ة يصح ويغسل الرجل أ م ت ه يجوز له ذلك ولو كانت م د ب ل ة أ و م ك ا ت ب ة أ و ام ولد ك ا ل ز و ج ة بل هي أ و ل ى ل أ ن ه مالك ل ل ر ق ب ة والبضع جميعا هذا فيما لو وجدت والمراه نحن الان ذكرنا قبل كل شيء ا ل م ر أ ة تغسلها المراه أ في الحاله ا ل ع ا م ة والرجل يغسله الرجل ولكن هل يجوز أ ن يغسل الرجل المراه ويغسل الرجل امته وزوجته و ا ل م ر أ ة تغسل زوجها فاذا أ ر ا د الرجل أ ن يغسل زوجته ندب له ان يلف خ ر ق ة على ي د ه حتى لا ينتقض وضوءه د و ه لن ن ي ت ق د و لان التكليف قد انقطع عنه ولكن هو ينتقض و د و ء ه فيندب له ان يضع على, على يده خ ر ق ة وكذلك اذا اراد ان تغسل زوجها وقد قال صلى الله عليه وسلم ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ر و ه ا ل ن ت ا ئ ي وابن حبان ف إ ذ ا يجوز للرجل أ ن يغسل زوجته و إ ل ا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ل ل س ي د ة ع ا ئ ش ة وكذلك غسلت أ س م ا ء بنت ع م ي زوجها أ ب ا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بموته بمحضر ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم فلو كان لا يجوز لها ان تغسل لانكروا عليها تغسيلها لزوجها فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ل ل س ي د ة ع ا ئ ش ة قالت ت و إ ذ ن كنت تصبح عروسا يعني في اليوم الثاني تذهب وتتزوج رضي تغسيل رضي عنها عنها ذكرنا أن فقد الله وأما المرأة لذوجها أسماء الله أبا غسلت وتتزوج تذهب بكر وقالت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لو استقبلت من أ م ر ي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا ن س ا ء ه رواه أ ب و داود والحاكم وصححه ا على شرط مسلم فإذا إلا المرأة نساء ولا حضر دوجها ولا حضر لها محرم رأت ماتت ولا يوجد معها لم رجل محرم يحضر أجنبية يوجد أجنبي حضر حضر رأة ماذا نعمل غير غسيل وعم لا يغسيل وقال فاللم يحضرها الى اجنبي او لم يحضر هو إ ذ ا ما ت إ ل ا أ ج ن ب ي ي ا د قال ما ي غ س ل هي لا ت غ س ل هو ا ي ي ل هو لا ي غ س ل و هو لا ي غ س ل ه لا يغسيل هو لا يغسيل و هو لا ي غ ي ل و هو لا ي س ي ل و هو لا يغسيل و ه لا يغسيل هو ل م س ي و ه ا ي ل و هو لا يغسيل هو لا ي غ س ل و هو لا يغسيل و هو ل يغسيل و هو لا ي ي ل و هو لا ي غ ي ل و هو لا ن غ ي ل و هو لا يغسيل و هو لا يغسيل و هو ل ي غ س ي و هو ا ي يجب تيممه ولا يجوز لها تخجله تيممه وتصلي عليه وتدفنه وكذلك هو ييممها تيمم المعروف و أ م ر التيمم ن ص ي ر أ م ر سهل لحلال الغسل ل أ ن الغسل لا بد من الاكتئاب التيمم لا يحتاج لكل هذا فيكتفى بالتيمم عن التغسيل ولا يجوز للرجل أ ن يغسل المعروف فاذا اجتمع رجال ونساء, اجتمع رجال ونساء على ا ل م ر أ ة والرجل ا م ر أ ة ماتت ووجد م ج م و ع ة من النساء او رجل مات ووجد م ج م و ع ة من الرجال من الذي يقدم من الرجال في ت ح ص ي ل ه ومن يقدم من النساء في تحصيل ا ل م ر أ ة قال واولى الرجال به أ و ل ا ه م ب ا ل ص ل ا ة عليك وسياتي معنا في مباحث ا ل ص ل ا ة على الميت من الذي يقدم ب ا ل ص ل ا ة ع ل ي ه قال وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء إ ل ى آ خ ر الترتيب الذي س ي أ ت ي معنا قريبا و أ و ل ى النساء بها قراباتها من النساء المحارم كالبنت أ و بنت ا ل ع قال و ي ق د م ن ا ا على ل ز ويقدمن ج ف الأطح ي ا على الزوج في الاصح ذات م ح ر م ي ة من هي ذات ا ل م ح ر م ي ة قال هي كل ا م ر أ ة لو فرضت ذكرا لم يجد لها ان تنكحها كل امراه أ ة لو ف تحرم عليه هذه ا ل م ر أ ة تسمى هذه ا ل ق ر ا ب ة ق ر ا ب ة م ح ر م ي ة ا م ر أ ة مع امراه ولكن في ا م ر أ ة محرم وهناك ا م ر أ ة غير محرم ا ل م ر أ ة المحرم هي التي لو فرضناها ذكرا لحرم عليها ان تنكح هذه ا ل م ر أ ة مثل الاخت لو كانت ذكرا هل يجوزنا ان تنكح اختها اذا هذه يقال لها محرم مثل الام مثل البنت وهكذا كل ا م ر أ ة لو فرضت رجلا لحرم عليها ان تنكح هذه المراه تسمى محرماً بنسبة ل يقدم النساء على الزوج يعني المحارم على ا ل أ ص ح و أ و ل ا ه ن ذات م ح ر م ي ة ثم ا ل أ ج ن ب ي ة ثم رجال ا ل ق ر ا ب ة أ ي م ح ا ر م الذين لا يجد لهم نساحها ثم رجال ا ل ق ر ا ب ة من ا ل أ ب و ي ن أ و من أ ح د ه م ا كترتيب صلاتهم ل أ ن ه م اشفقوا عليها و يطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير قلتوا إ ل ا ابن ا ل ع م ونحوه ف ك م أ ج ن ب ي ل أ ن ه هذا وهو صحيح فريد عصبه ولكن م ا يجوز له ت ق س ي د ه ل أ ن ه يجوز له ن س ا ح ه ص ا حكم وحكم أجنبي ي قال د م على ر الرجال ج الزوج ا ل على من؟ يقدم على الرجال في أ ح الرجال ا ل م ح ا ر م نحن قلنا ه ا رجل ن ح ي م ا ي غ ه اجنبي ما أما ل ر ا المحارم إذا ل عدم ا الرجال س فمن الذي يقدم على, على الرجال جميعا ق د يقدم عليهم زوجها ويقدم الزوج في التصحي عليهم و إ ذ ا كان الميت محرما ك أ ن كان في الحج ف إ ن ه لا يقرب طيبا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة عن تقريب الطيب من الذي وقفته ناقته ومات فقال و ص ل الله عليه وسلم بعد ان امرهم بتغسلي ولا تقربوه طيبا لانه محرم ولا يقرب المحرم طيبا ولا ي خ ذ شعره ولا غفره لانه كان محرما هذا عليه في ح ا ل ة احرام واما المعتد فتطيب بالاصح اي لا يحرم تطيبها لان تحريم الطيب عليها انما كان للافتراض عن الرجال و ل س ت ف ج ع على الزوج وقد زالا بالموت هذه المعاني قد انتهت بموتها وبناء على ذلك لا مانع من تصيبها والجديد أي اي ل ل م ذ ه ب ا ج د د أ ن ه لا يكره في غير الميت المحرم كمن يموت في غير ح ا ل ة ا ح ر ا م في الحالات ا ل ع ا د ي ة قال لا يكره اخذ ظفوره وشعارف بقه وعالته وشاربه هذا المذهب الجديد وفي المذهب القديم قال يكره أ خ ذ هذا يكره أ خ ذ الظفر والشعر من ا ل ع ا ن أ و ا ل إ ب ط أ و الشارب قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت ا ل أ ظ ه ر كراهته والله أ ع ل م فهذه من المسائل التي رجح فيها المذهب القديم على المذهب الجديد ق ا ل ل أ ن أ ج ز ا ء الميت م ح ت ر م ة ولم ي ث ب ت فيه شيء فهو محدث وصح النهي عن محدثات الامور بل نقل ا ل إ م ا م النووي في المجموع ت ر ا ه ت ه عن نص ا ل أ م ومختصر المزني وبناء على ذلك يكون هذا مذهبا جديدا وفي هذه الحاله لا تنافي بين المذهبين رضوان الله تعالى عليهم جميعا قد رجحوا خلاف ما رجحه الشافعي في سبع ع ش ر ة مساله أ ل ة ر ج ع و فيها ا م ذ ب اما ل ق د ي عن لان م ذ ه ب ل ل ج د د ي إما أ دليل المذهب القديم أ ق و ى من دليل المذهب الجديد و إ م ا ل أ ن ه لم يصح ا ل م ذ ه ب الجديد、الدليل. فهذه ا ل م س ا ل ة لم يثبت في الجواز ش ي وبناء على ذلك اضغط في انه ما يؤخذ منه و ا ف ت و ى عن المذهب القديم في هذه ا ل م س أ ل ة فيقرا ا ز ا ل ة الكفر وشعر العانه او التبق ي او الشارب بعد, بعد غسل الميت لا بد من تكفينه قال ويكفل بعد غسله بما له لبسه حيا فيجوز ل ل غ ر ة ان تلبس ا ل ح ر ي ف إ ذ ن لا مانع من تكفينها بالحريش ويحرم على الرجل لبس الحرير فاذن يحرم تكفينه بالحريش ولا تنفذ وصيته باسقاطه لو ان الميت اوصى بان لا يكفن قال ما تنفذ وصيته باسقاط الكفن لانه ليس من حقه واقل الكفن كو واحد وهو ما يستر العوره او جميع البدل الا راس المحرم ما يغطى راسه بالكبن. لانه محرم ويبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ملذيا و أ م ا ا ل أ ف ض ل مثل الغسل ان اقل الغسل أ ن يعمم جسده بالماء وكذلك أ ق ل الكفن ان يلف بثوب يستر ع و ر د ة وهذا الثوب لا يحدد ليس من ش ر ط ه أ ن يكون من القماش الفلاني, أو القماش الفلاني اي ثوب من ا ل س ي ا ب لو لف به وستر ع و ر د ة وسويت به يعني وأننا لانه ب س ت دجاجة ا ك صغير كبيرة ر والبسنات دجاجة س ت ت بأن سترته من فيه هذا مجزل ن رأسه إنه مجزد إذن اقل أقل الكثم ثوا واحد و ا ل أ ف ض ل للرجل ب ا ر غ ا كان أ و صبيا أ و محرما ا ل أ ف ض ل له ث ل ا ث ة أ ك ف ا ن لقول ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب بيض س ح و ل ي ة ليس فيها قميص ولا عمامه رواه البخاري ومسلم فهي مع القميص والعمامه يصير المجموع خ م س ة أ ث و ا ب ويجوز بلا ك ر ا ه ة رابع و خ ا م ل ل أ ن ابن عمر كفن ابنا له في خ م س ة أ ث و ا ب قميص وعمامه وثلاث ل ف ا ئ ف كما رواه البيهقي إ ذ ا المراد ب ا ل خ م س ة هنا ز ي ا د ة ا ل ث م ي ن والعمامه ولها أ ي ا ل م ر أ ة ا ل أ ف ض ل لها و ل ل خ م س ة خ م س ة من الاثواب ز ي ا د ة في الستر قانون كف منهما من ا ل م ر أ ة أ م الرجل ب ث ل ا ث ة أ ث و ا ب فقط فهي ل ف ا ئ ف ث ل ا ث ة لفائف ما يحتسب منها القميص و ا ل ع م ا م ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقتطر على ث ل ا ث ة ف ل ت ك ن ا ل ث ل ا ث ة لفائف م ت س ا و ي ة طولا وعرضا يعم كل منها جميع البدن غير ر أ س المحرم ووجه ا ل م ح ر م ة وان إ ن ن ك ف بالخمسة أ ر د ا أن ن كفنه في خ م س ة كما فعل ابن عمر رضي الله عنه في تكفينه لابنه ق ر زيد قميص و ع م ا م ة تحتهن اي تحت ا ل ل ب ا ئ ف ا ل ث ل ا ث ة اقتداء ب ف ي د بن عمر رضي الله تعالى عنهما و ي ن كفلت ا م ر أ ة في خ م س ة ف ا ز ا ر وخمار وقميص ولفافتان ة ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته أ م كلثوم رواه ض ي الله تعالى عنها ر أ ب و داود و ي س ل الكفن الابيض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض ف إ ن ه ا خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ولكن من أ ي ن يكون الكفن من الذي يدفع ثمن الكفن قال ومحله أ ص ل التركه تركه الميت اولا وقبل كل شيء يخرج منها ت كفن وقبل ذلك تخرج منها ديونه وصيده محزو تلك محزو ما عنده م ا رجل فقير قال فعلى من عليه نفقته من قريب سواء كان اصلا ام فرعا الذي تجب عليه نفقته يجب عليه ان ي ك ف ن ه فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا الزوج الموسر الذي يلزمه نفقه زوجته فعليه تكفينها في ا ل ا ف ح ف إ ن لم يكن عند ذلك يصير هذا واجبا على المسلمين أ و في بيت ا ل م ج ل س فلا يجوز للمسلمين أ ن يدفنوه بلا كثر إ ذ ا وجد من ذكرنا من ا ل ت ر ك ة أو او ل أ ص ل أو الفروع أ و من تلزم نفقه من, من غيرهما فقد تحقق الواجب و إ ل ا فهو واجب على المسلمين واذا وقع ا ل ت ك ص ي ن في اللفائف ا ل ث ل ا ث ووقع فيها تفاوت يعني بعضها اغلى ثمن ا من بعضها الاخر يبطس اولا احسن اللفائف واوسعها حتى يكون هو الاعلى وبعد ذلك توضع فوقها ا ل ل ف ا ف ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة مما هي اقل ج ا ن ا منها و ي ذ ر على كل و ا ح د ة حنوط وكافوط حتى تباعد الهوام من جسد الميت ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه ح ن و ط وكافور ويشد أ ل ي ا ف بالعقابه ويشعل على منافذ بدنه قطن في دمه وفي منخريه وفي دبوره يوضع ع علي ليخفي ه عليه قطن حنوط ل ي وكافور ما عساه أ ن يخرج من هذه المنافذ و ل ي س ف ع عنه الهوام ويلف عليه بعد ذلك اللفائف وقسد هذه اللفائف هذا كله قبل ان يدخل في قبره وهو فوق المغتسل ف إ ذ ا وضع الميت في قبره نزع الشداد ن ح ش د ت ن ا اليديه بعصابه قبل وضعه في القبر عند ذلك ت ز ع هذه العقابات التي شد بها الميت نزع الشداد ولا ي ل ب ث المحرم الذكر مخيطا أ و محيطا كلاهما صحيح ل أ ن ه يحرم عليه لبسه في حال ا ل ح ي ا ة ل أ ن ه محرم ولا يستر ر أ س ه ولا وجه ا ل م ر أ ة المحرمه ماذا لن يلف في ا ل ك ت ن ي ن خ ل إ ل ى ا ل م ق ب ر ة و ك ي ف ي ة النقل أ ن تحمل ا ل ج ن ا د ة بين العمودين أ ف ض ل م ن ا ل ت ر ب ي ح م ل سعد ب ن أ ب يكون و ق ب ن ا ك سبب اخر هو م ل ان يكون هناك م سبب اخر هو ان يكون ضعيف ه ن ا ز ة التي توضع ب ي ن ا ل ع م و د ي ن ك ان ل ج ا ا ئ ز ل ت ي ن ع ر ف ه ا ا ل آ ن أ م ا ا ل ت ر ب ي يوضع ع أن ب اخر في ه ا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد و من هنا واما اذا م ورجل وأما من من اليمين ومن السربيع بيحمده اليتار إ وضعت ا ل ج ن ا ز ة بين عمودين فانه يضع الخشبتين على خشبه رجل واحد م الامام ورجل من الخلف ويتبادل الناس في حمل الميت حتى يصل إ ل ى قبره وينده ان يسارع المشيعون بدفنه حتى ولو لم يخافوا تغيره و ن ذلك تضعونه ي ن د ب للناس ان يسيروا امام ا ل ج ن ا ز ة لا خلفها خلافا لما جرى عليه المسلمون في ك ا ف ة ا ل أ م ص ا ر وفي مختلف ا ل أ ع ص ا ر منذ القديم خالف الناس ا ل س ن ة في هذا وجعلوا الميت أ م ا م ه م وهم خلفوه وهذا من ا ل أ م و ر التي نسيت فيها ا ل س ن ة وجرى الناس فيها على هذه ا ل ب د ع ة ف ا ل س ن ة أ ن يتقدم الناس و أ ن ي ت أ خ ر الميت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بما رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د ه م صحيح و أ م ا خبر أ ن س خلف ا ل ج ن ا ز ة فضعيف ويندم كونهم بقربها وهذا افضل من الابتعاد عنها ولو مشى خلفها وحفظ الجنازه ما مشى امامها ل ك م ف ق ا ل حفظ له فضيله ة اصل اخل ولكن ا ط أ في كيفيتها المتابعه ي ل ولكنه اخطأ في طريقة في هذا الاتباع ويكره ركوبه في ذهابه م ع ل أ ن ه يتنافى مع الخشوع والتواضع الذي يجب أ ن يكون عليه ا ل إ ن س ا ن الذي يشيع ميتا لما رواه الترمذي و انه صلى الله عليه وسلم ر أ ى ناسا ركابا في ج ن ا ز ة فقال أ ن ا تستحيون إ ن ملائكه الله على أ ق د ا م ه م و أ ن ت م على ظهور الدواء وهذا كله فيما لا عذر له ممن يقوى على ا ل م ش ي و م ا إ ذ ا كان عنده عذر ب أ ن كان عاجزا فلا مانع من ركوبه في هذه الحاله وصلى ل ل ا على محمد وعلى آله وصلى سيدنا وسلم محمد الله